ما ندع تين عزم الرجال ما ندع تين عزم الرجال الكفر علينا حربا شديدة الله تين عزم الرجال اشتركوا في كل نادي والشرك في كل وادي وللضلال دعا شغس روح الفساد والناس صاروا سكارا في فتنة وضلال تأين عزم الرجال تأين عزم الرجال تأين عزم الرجال بار بار من النضال و ما غاب عين النضال الكفر الله عن دعوة الإيمان انضع دينك باط أو حقيقة الإنسان إن أنت لم تفتدينا بالنفس والأموال فإن عزم الرجال فإن عزم الرجال فإن عزم الرجال؟ فريدة الأهواء فأين, فأين, فأين, فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال هيا بنا يا رفيقي نمضي معا في الطريق نجلو ظلاما قراءا على جبين الشروق إذ لم يكن من دمانا gugaha dange ban şedîdenallahu <Sessizlik> şedîdenallahu للدنايا نفسي وقوت طيوني فكيف القى إلهي وأي صوء ما أين الرجال Altyazı